دروس تجويد من خلال سبعة مجرد هذا العام فان اعجبتها مرتين ساعة عن منحة يعني دول داخل دولة مخارج ثم أدل السفات ثم باب التفقيم والتأكيد ثم باب الرف والدفئة مان اتكلم خالص سنة دي انا اقول السلامة الله ادريس فبعة دي مخارج والسفات تفخين، ترقية، إذا كان أبو واحد، والوكل بس إنت كده لو، إن شاء الله سنة تانية عبدت هدفتتي، فإنك كده نمعت، بشول العمل، أيها عبدت تكمل، إنه تاخد بها بإنه، نغوط اليد، إيه الخنيات، تقاعد، استعمال الخوف، والمقطوع المنشور، والتناوة، والتنوة، والتنوة، والتنوة، والتنوة، والتنوة، عامل مش بدين عشان هو قصير كده يكمل يبقى ايه ضم ولا ايه؟ ايه ده ده خاصه بس هو اللي انا اللي عايز اتخصصه ده ماشي مش مشكله طب مش عايز بس بس بعد ال 30 دي وعندي هوصل هنتكلم عن السادات كبرضه الصوره يعني يعني بس مخصص شويه لماده واحده ولا لا كل المواد التجويل بإذن المخارج وإنقامنا المخارج العامة والخصص ومخارج الضغاوف ومخارج الحمد ومخارج الإنسان وتوقفنا على مخارج الشكتان تحت المخارجين في هذا المخارج إن شاء الله طبعاً بالمخارج الشكتان والخيشون دي بقى النهارده عاوزين ياجكم مخرج اللسان التاني قلنا مخرج اللسان التاني راجع السنتين كمان ده اللي هو اطول في الثاري وعايز اعرفنا كده على أعادة معنا في كده بس احنا قلنا هنعيدوا عادي سريع الخطوات اللي طلبوه يا ريت في خمس كده نراجع ونراجع سريع هو اللي هو الايه اطول حاجه في الفم اللسان في 10 مخارج 10 مخارج في اللسان اما نقول بس افضل لسان ادي مخرج وبعد كده أبسل لسان معامل المحاديين ألي مخرج ثالث حاجة وسط لسان ألي مخرج أولا حاجة إحدى حفتين لسان باعي قادمة حفت اللسان اختارة اللسان وعكذا اسمها مخالج في اللسان نفس اللسان تي كان مخرج عشرة مخالج كان المصير فالصا هو أكبر اللسان تي كان عشرة مخالج المخرج مش معنى المناخ يتعامل أف واحد لا ممكن مخرج اثنون عدة ايه؟ أحد العشر مخارج دهي 118 حرف 8 في 10 حروفين يخرجون من 10 ده مخارج اقصى لسان فوق أي ا اللسان من فوق ايه مايل للحلق يعني اول ما, ما تلمسوا في الحلق اللي هي الحنجره ثم تدخل اللسان المكان دهوت هو اقصى لسان من فوق مش من تحت من فوق نايم ما يحاذي من حلقه الاعلى يخرج من حرف قول لك كده نعرف المخرج الحرف ده انتقال هل ده وتسكينه اقب اقص اقص لسانه فوق مع ما يلينا بحاجه الايه اللي على اللي الاول ايه بخرج من العشر مخارج ثاني مخرج اقص لسان مع ما يوازيه من حاله الدعله عندنا نفس الكلام يعني المخرج الثاني الاول نفس مخرج الاول اه نفس التعريف بالظبط ماده اشتغل عنه في ايه إنه إلى الأسفل قليلا من مخرج القاف اللي هو مخرج الكاف يدعى نفسك تعليف مخرج الكاف ومخر إيه؟ الضغط بزود إيه؟ إنه أسفل قليلا يعني يطمع ليكي تفهمهم برده إيه؟ كيف؟ طلعنا برده شوية إيه؟ كيف؟ إلى الثاني مخرج الكاف، الثالث مخرج اللي هو مخرج وسط الجساد معه أيها حذيك من البحانة إيه؟ الأعلى ويأخذ هوني الخروص الشجالية إيه, إيه؟ الجين والشين وليه غير الماديه الجيم معروف والشين وليه غير الماديه اللي هي المتحركه وليه المتحركه فضري ايه الايه المشهيه طايتين دي ايه متحركه مش ساكنه اما اللي هي الساكنه بعد نفس سماها ايه ماديه له ثقيل ماديه يبقى القياد تعبيه ايه ماديه أما يأتيهم يأتيهم الياد م various غي Reading بتوجد من واسط التصام معه معه يحايا 你 حني Airlines الجين والشين وهي. والياد متضاث التكشي معه في ارجح الاخوان يعني وادي متضاث يا هم مصرط هي الشتب겨 ابقىت تأكد من ت VR conservative اللسان وابقى يا قلنا الوقت عشر ما خرج تأكد قلنا عند بوما ي head أقصر من 6 صام عامة يوهي, يوهي برضو أقصى اللي هو بعد كده أقصى اللي سيد من فوق بعد كده أقصى اللي هو أسفل ثالث حاجة وسط النساء عوض الشجرين الجين والشين وياه إيه غير المدينة الثلاثة والثمان مفيش كوم أي حاجة سعيدة خالص صوت بعد كده المحر الرابع إحدى حفتيت النساء مما يعني أبواس العليا نصا أوليون إحدى حفتيت النساء حفتيت النساء نقول لها بكده حفتيت النساء اللي هو مطار لفوق اللي سيدين بيجا فرما تقرط فيه لأدراس العليا اللي هي الأسنان من فوق في الأسنان نفسها مش في أصول الأسنان بيبعض المصر جاء الضار إغرق الضار نحية اليسار أو نحية اليمين الصحيحة أو نحية نحية اليسار أس هات في الضار فأكثر استعمال بيه حرف إيه؟ الضار إذا تبالع مشتج من مشتج الضار من أين؟ رايك ده حرفتها اللي هو ضغط الجسام من فوق احدى هاتيك الحالفة عندما ترتقل بالسناء العليا بالأدراس كمالأدراس اتبالك اذا ده بخرج ايه الضار يقوم من اني لحظة الضار ويقوم ناحية اليسار اي سرق فيه لاستعمال ناحية اليسار قليلا يقوم خمس محرج قلت لأن حالفة مع ما من الدفع العليا ايه غرور الله قلت لحالفة اليسار عن ايه؟ يعني حالفة اليسار عن لما نقول إيه إيه لإقتلال اللسان ده أنا أصل لطف اللسان نفسه بعد بقى ما بقيت كنا بضاهرة بقى بقى اللسان التفوق بنبدأ نتاجه لطف اللسان ياتسمها إيه, إيه إيه ده حكفة أدنى حكفة اللسان يعني أقرب حكفة اللسان من ناحية إيه الخارج معنا يوم حزينا من إيه من الدفا العيد وإنت قبل تقول علاقة كمزة إيه لإقتلال اللم إيه المقرأ اللسان ناسك في الدفا يعني اللسان ديها بس كيات دفنا والنسان ما بس حيث؟ إيه, إيه مش في الإسلام نفسك أنا قالك إضطر إضطر شو الإسلام كانت في الإسلام كان نفسك أما اللام إيه في اللفت مش في الإسلام خلاص؟ بالفاق نوعها إيلام وليات المضار والضاب واللام من أطول الحروف إيه محرجة السلام حقوق شوي يعني محرج الإله قوي شوية محرج يات إضطار بعد تلك المحرج الثالث طرف الإسلام تحت محرج إله بليلة معي وما يليه ما نفى في الأسنام العنية طبعوا نوم مصغرة أو منحرك إن يعني إيه؟ يعني لما الطرف النساء يعني دقائك تطلع نحية النساء من بابا خالص إن معي تحت مهم النوم قليلا يعني ناحية الخارج مع ما يليه ما نفى في الأسنام في الأسنام لمحرق إيه؟ النوم إحنا نقول لك إذن لدينا إن كنا سواء ونفى نوم ورقق فيه في مخرج واحد وفى الراح قال لك لاب قال لك لاب في مخرج ونوه تمخرج والروح ايه تمخرج فعشان الراحة بتاعهم هي ايه ورحة سبع طرف اللسان قريب الى رسل قليلا ويكون دونه الراح بعد مخرج الجنون يعني الراح لما تشوفه تلاقي ظهر الطقف طرف اهو ظهر الطقف اهو تلاقي الراح ايه اللسان اللي ابتعد من فوق العام لديها الظاهر ايه حتى مالك ده اسمه ايه طرف اللسان قريب الى الضرس قليلا بعد كده المخرج الثاني مع ما بين السنان العليا والسفلى اللي هي بخرج منها الصاد ما بين السنان العليا والسفلى لما اللسان. اللسان ما بين السنان العليا والسنان بس فريق العليا ده بيشوف له اما اما المدين او ده, ده مثلا تلاقي ايه بين دين وبي دي بس فريق بيشوف ده اكثر ال س تلاقي ايه اللسان ده ده بي ما بيطلعش والله عشان ايه الفرق بين الحروف الاساليه والحروف ايه اللثويه ده مطلع مثلا ايه انت فاكر لا ده ده هوت بين الاسنان الفوق والاسنان تحت الحروف الاساليه هي الصاد والزاي وايه والسين وأقرب إلى ستلة من العليا يعني أخرج للأسنان الستلة من الأخلاف العليا بعد كده تسر و أخرج ظهر و اللسان مع وصول الثناء العليا وصول الثناء العليا السنان اللي كنت هاي وصولها يا كورا لما اللسان جيته أعطوه في الأرض ويتخلق فيه وصول الثناء العليا بيبقى تنفل تطلع مثلا فيه بقال ليه الثال والضاء والذال إل إل شوف في اللسان كن؟ نحيه فوق يعني وصول الايه الثنايا اه العمليه ديت ايه اطراف الثنايا العلويه اطراف الثنايا العلويه تبقى لها ديم يخرج منها ايه يمن الظاء والذال والزاء عاشر مخرج ظهر طرف اللسان مع اصول الثنايا حصل لو ظهر طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا قرمنا حروف ايه طبعا ثلاثه فين الغال والله اما ظهر طرف مع اصول الثنايا العليا يبقى وصلنا في رحمه فين نقطه لللسه ثاني خد بالك اصول الثنايا يعني ايه اللي... اللحمه اللي, اللح... اللح... اللي ايه اللي فايده اسنان يبقى حروف المضارعه اللي هي الطاء والدال والتاء الط في اللسان ثاني مع الله اللي ماسك الاصغر إدط... إد... إد... فوق في الاصول الثلاثه في مع اصول السنه العليا وفي مع اط أطوار... عشان يظهر ايه الحرف اللثوي اللي هو مع طرف اللسان اللي هي حروف المطلعيه اللي هي الطاء والدال وايه واللام دي مراجعه سريعه طبعا عايزة تركيخ أكثر وعايزة فرحة أكثر ونقم بجده ورعش عشان يقوم بطرره للسان بعد كيسر المال الجديد من الوقت ناخد مخرج الشفتان ومخرج شفتان الشفتان طبعا دويتهم منهم لطفهم مخرجين الشفتان سهلين خاصة سهلين مخرجين المخرج الأول نحن قولنا لسان في عشر مخارج الشفتان سهلين مخرجين المخرج الأول بطن الشفة السفلة مع اطراف الثنايا العليا ويخرج منه ايه حرف الث باء ف فا. فاتين فاء ف فا. فا. شوف كده الفاء فين ثاء ايه اللي حصل الشفاف اللي تحت السفلى بتتقفل فين الثنايا في الثنايا اللي, اللي فوق هاء ت خلاص يعني يا جماعه شفتوا كده ما عرفش صوت الفاء صحيحه لازم الشفاف الشفاف ايه متقفل يعني انت بتططيب تطور كأننا بإيه بأوصول الثانية أو أطراف الثنائر العلي ليه إيه؟ بالمخرج الفان طبعا مش هدخل عليها همزة ومش عشان إيه؟ ما تعملش معني إيه فضيح خلاص يبقى الإنفاء إيه إيه إيه؟ أطراف الشاب السفلة مع أطراف إيه؟ الثنائر العلي نحن نروح عم في إيه؟ نتبقى المخرج الأول دي المخرج الأول دي سهل وقال السفلة عم الشاب ما ايه السين اللي فوق اخرج هنا حط واحد هو الايه الفاء المحرض الثاني في الشفتين يبقى زي الشفتين مع بعض عاوز تطلع حرف الباء لازم الشفتين يلزقوا بعض ان الشفتين فين ان حط الباء لازم الشفتين يلزقوا بعض اب ب اسمه ايه المخرج الثاني ما بين الشفتين مع بعض يا عم الشفتين يلزقوا بعض تبقى لا الشفتين يلزقوا كده يلقط دي اسمه ايه مخرج يبقى ده مخرج الايه الميم ومخرج ده دي يسموه ايه اضباط الشفتين لو تطبق حاجه على حاجه على حاجه طب تطبق على بعض فبيخرج ايه حرف الميم بيخرج حرف ايه يبقى هب اما الشفتين فين بتزيد في بعض اهو على, على بعضهم خلاص فبس ايه الفرق بينهم والشفتين ملوشش فرق الله هو مخرج ثاني من بين الشفتين مع انهم فوق الثلاثه ببعض الباقي النيورونين طيب الباقي مين الاول هو ذكر هو من الشفتين وخلاص ولكن في تفصيل بسيط كده ان هو ان ابتدا اضطاق من ناحيه اضطاق الشفتين من جهه داخل ايه الفم يبقى داخل الفم يعني بيجي لن نفذ بعض، بس نحف أكثر، نحف أكبر رائح دوا نحف نو إيه؟ لانشفة كمكت يالى إلي باية اللى الدخل قليلا حتى قليل. <مشف> لك لما ليه نحن نحن نقفى بطيق باية بين الشفاكات انت بقو الشفاكات بعضين بعضها يفرو بإيه؟ البقى والميل، خلاص بس السفاة ضخيج جداً بين البقى والميل إن البق لاحيث الدخل قليلا إيه؟ بالبقى أما الـين يعني كانه ان انتوا وصليت مع بعض كده الايه الشفتان ان م... انهم متوصلين مع بعض انذاك ده تحس ان ده الشفه الشفه الشفله تحرك قليلا ناحيه الداخل ناحيه ايه الداخل ده فرق بسيط جدا بين مخرج الباء الايه والميم اللي ابتدى يخرج من الشفتان او بين الشفتين الواو غير الماديه زي ما انا قايل قلنا الواو الماديه دي ايه الساكدة بعد البضاء الضم بدأت نوحيها حرف المادية الثالثة من رفع فيه في الوحيح نو اللي بعد إيه ضمت النونة ايه نو ايه أي حي يهد مادية بعد إيه طعمة سورة ايه ها ها يهد دي شوف الحرف المادية الجوثية الهوانية كلها معنى وعد لو حركتين ماذا طبيع نوحيها خلاص؟ طيب الجوهو بقى غير المادية، الجوهو بتحرك زي مثل موسى الكتاب الجوهو دي ايه؟ بتحركها بالفاق بتحرك ايه؟ بالفاق يبقى ايه؟ بتتنضب بسرعة مشان المادة بتاعت نوف اللي ايه السخنة بعد بتتضم ايه؟ يبقى الجوهو دي اللي حرك ايه نسمى هو ايه؟ غير مادية غير ايه؟ طيب بتطرق بينين ايه؟ و شوفوا الشفتين الشفتين, الشفتين. سمح. سمح. من, الشفتين. من, من, من بين ايه الشفتين والواو الماديه من الجوف من الجوف ولها اول مخرج لما نيجي ايه من الجوف ممكن اي سؤال بتقوم من الجاو الجاو في دور الحجف مع الأهواء الموجود داخل الفن خلاص؟ طيب الوض الغير مهلية مبينة ما شيطان واه واه واه واه تان الهات المادية بره مع قروف الجاو فيها من الجاو في الأهواء مع الأهواء داخل الفن طيب الهات الغير مهلية يأتيهم من وسط النسان خلاص؟ ده الفرق ايه؟ بين المدية والغاية؟ مدية يبقى مخرج حد يقولونها كده بسرعة عشان ان اتو واحد جاي الهدايا وزاعها وقت ما انت بحفظ تحفوه الجزارية والسلامة للمدنة حفظة يحفظ تحفوه الجزارية ما لقى الشخ ساعدة ايه من اجيبه؟ ما انت بحفظه؟ ان اه آخر كده بسرعة المخارج العامة للشفتات او للشفتاتين كان مخرج اولا طالما في مخرج, مخرج مخرج الاول والمخرج منه حافظ الثاني المخرج الثاني تفضلوا ماشي سنتين منه, منه. ايوه واليمين والكمان الله اكبر والواض غير طيب قلنا الدائ واليمين مش الثاني وفي دقيقه للدائ واليمين ايه هو ده تمين فريق من الداخل قلت لك ده اما مين اي الشاشه الشاشه بس ده الفريق بينهم واو غير ماديه ودول مين المفروض ان ثلاثه يطلعوا يعني ايه بلاش شفتان اما بلاش ايه ان غير ماديه بلاش شفتان ايه فايه الوقت الاول من الجو انفراد انفراد فرق الواتيه طيب الجوائز هيت بقى طب برنامج كل واحد واحد كده تمام بسم الله بسم الله ما بقى ليه اه بقى ليه ما من هنا اه ليه شوف لا ما ينفعش تطلع لما تشتغل ايه تضغط تقول لك مين نفس القصه برضو تضغط الشفايف ممكن هيخلي المواسير دي الفرق بين اليا الماديه وغير الماديه انتوا اللي هي الماديه ياسه كده بعد كسر كسر لهم تي تي يا ساكنه هو اما جه غيمه ايه هي متحركه بعد هي تخش جايه بعد الايه كاس وطبعا الناس طالما هي جايه بعد خلاص <تصفيق> ما بعد ايه بعد كاف طب بقى لك فهنا قال لك ايه زي الياء دي واللي هي الياء ايه غير مبنيه تاخذ منين من وسط الانسان ودي ايه الياء اما الياء الماديه مع حروف المد الثلاث ا والواو والياء تاخذ منين الجوف اول ما شرحناه اللي هو الياء الحرفي الجوفين ا و ل ا مع حاء و واو بعد, بعد كاف ماشي ألف إيه ساكنة بعد صفات وهيان ساكنة بعد جاس جوابه ساكنة بعد ضرب حروف الثلاث مجموعة سفر التوحيح حروف سامة حروفة إيه سامة حروفة إيه سامة حروفة من الجاوس خلالك أقولك إيه أقولك إيه إيه نسبة للحروف خلاص إذا تفعل إني إنتجواها والرجاع المادية وإتلاقوا من إيه إني بحسن إن انسرطة إيه انسرطة إيه لعندك النطق اللي هو الفراغ ده للنساء الشفتين الشفتين الدائمه ليه بتنتصب الشفتين مع بعض اه ليه الثلاثه تبعها ان انما الجاوب ايه يبقى ايه الشفتين اصلا ما حصلش اتصال للشفتين عشان ايه يبقوا زي التوقيت بالظبط هم هنا الشفتين بس ايه بيتفقعين الواو غلقه ديه والداوي بيفتس في الاتصال الشفتين قليلا عند نقطه اللي هو ايه وين ماديه ففي سؤال برضو غلوق جدا ممكن واحد يسال انت دلوقتي بتقول يا مولانا ان الشفتان الشفتان يخرج منهم طلعهم معلوم مصريين مخرج الفاء ومخرج الياء الثلاث حروف اللي بقى مرور واغمديه يعني معايا كده الشفتين كم ناحيه اوضح حروف الفاء والباء والميم واضح <قس pueden> اروع صح هل معنى زي ان الشفتين مبسوطين على طرف بعض بس لا ده مفيش حرف ده سلطان مش هينقلو يدخلوا يدخلوا فين لازم الشفتين يتفرقوا وتبقى كل حرف ايده صح ولا لا بمعنى ايه بمعنى ان في مخارج الحروف اهي نعم ولكن الشفتين لازم يشتغلوا الشفا لون لون بؤ في وسط الحجانيه مش مش معنى كده ان الحروف كلها بتخرج من الشفتين لا دور صلاح مثلا ايه احنا واقفه في الميدان مثلا ايه بالزقعه العربيه مثلا وانا ماشي في الطريق في خمس افراد واحد كده وواحد كده لا يبقى يودو كده يسري ساعد بقى لونج دور معاه مش هو حاسس ولا حاجه فالشفتين هنا نفس القصه لها دور في جميع الحروف اللي جايه ما تعصم ط حرف ما لمسش الشفت تتحرك معاه هذا الحرف وتعال اضرب مثال على هذا الكلام بالذات لما الحروف متجانسه في الايه الحركه مختلفه الحركه يعني يعني حرف ص مضموم وحرف ايه مكسور زي كده مثلا يقول لك يقول لك بسم الله قاد قوموا الى ان وقد قوم قوموا ضم متصل فايتها ضم همم ومم وبعدين ضم ضم ضم وضم تبقى انا هم... اه الهافزين من تقوم الشبتان لا الرؤى دي تقوم الشبتان لا ومقول لأي ما حصل الشبتان بطلو اشتغلي اسمان الموط نصرقائك وفادت او شون الشبتان ازاي؟ طبع من الهافزة شنان شون الشبتان وفادت او شبتان حراب اقول لأينا انت تضمها هو يبقى حاجة شبنلها شبتان ايه تضمت وفادت او مين شبتان فرحة قروب يبقى حركة اشتفاتين ماشية مع جميع الحروف وجميع حركات ولكن اتفاق دي المنخرى دي الحفظ وبين ان الشابتين لقى دور مع جميع الحروف اللي كده ماشية دين يقولك تخين بالك من اشتفاتين إيه دا رياض مليه تفاقين لازم جوقك تتحرك لازم الشفاتك تشتغل عشان الحروف تباق من بعضها عشان تباقين الحركات من بعضها يعني يقولك واسا اه سنة من قض ارسلنا قولك من رسولنا ولا تجد لسناتنا تحويلا تجد الدليل مضمون لسناتنا اللي مش صوره صعوبه طب مش احنا بنحتاج بالاصل اللي هو ممكن الحاجات الغرب زي دي مش شويه الضمه مع الكسره من غير ما يتوكم بعض ولا لا ولا تجد لسننا خاج يدوب شوف السحيفة تعملت ازاي؟ خاج يدوب يمين شخصات اللامة دي عملة سجد؟ بالشفاتين يتتحرك مع جميع دي الحروف لها دوق مش هي ايه مش هي الحروف دي لا لها دوق في جميع ايه؟ حروف اللي مع جميع الحركات الضم وفتحة والدنان والكسر تبقى لك؟ والدلع على كده ايه؟ هات مسلا جيمة هم هم؟ طب ايفتح الهاب كده؟ هم طب بيكسر رهاب شوف اللي ايه الشتان بيتمش مع الضمت بشك ومع الفاتحات بشك وبكسر ايه بشك عشان كيه مام السمام الطيلي عامل الابياد كلما جدا فهو ممكن نبلكه يعني عشان تبقضوا يعني ايه لها في اثمان اثمان الحركات اثمان الحركات ماتفوكش راح في الضمت لما مثل ايه السيطار ويعد وقوم الفقر <تصفيق> بتاع بتاع عيدوه، يا عيدوه، يا عيدوه. ده ثانوي اي دكتور طب د عامل ايه وايه ما عملش اتمام الضم بتاع ضم الضمه اسمه اثنان الحركات. فإنما نطلق لعمل أبياء تقول لك ايه? وكل مضموم وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ايه? ضم فكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ايه? ضم اه. يعيدوه. مش مطلق شكتين ضم ازاي? يعيدوه. إننا يعيدكم الضمم الشامل. تعيدنا الضمم الشامل. بتاعي يجون ايه? خلاص? الان ايه? بتضم الشفاكين? ضمة كاملة علشان الضمة تطلع كاملة. وكل مطموم. وكل مطموم. خلان يتمة بضم الشفاكين ايه? ضمة. اه? يعيدكم. الليه الخطأ. الليه الخطأ? فلاك اللي هو عمل ايه بقى كيه? ما جابش الضمة كاملة بسموك ثلاث ضمة. اختلاس. الثلاث هو ايه? ريل المفتلس هو ايه? ايه اختيت يا اختيت. فلاك? فالاختلاص ان هو اختلاص اتضمه ضمه كامل هل هي لا ما هو لحنة خاتل ده لك؟ ولكن هي ايه؟ انتالي تدينه من الحركة تدينه حركة ايه؟ كاملة اه اختلاص العلم لا اتدار <تنسل عدم مرتفع> انا عمل اتدار ايه؟ كأنها ساكت او كأنها رموس وضمه وكيفت ضمه كامل انما صح ايه؟ يعيده دوش وقدام ايه؟ ضمه جاملة اه؟ <سؤال> لما انا وزوجها في باب تقول يا عيدوكم يا عيدوكم كده تقرأ بحاجة تبالك يعني مش معلقة انت تقرأ حاجة عندما تساكر الحاجة بس سيطان ويعيدوكم والفقرة وهكذا تبالك انت بتقابل ايه بتقرأ بسرعة ومتخلي ايه تبالك من ان الحاجة كان بي ايه جاي لوا ان الناس اللي هما متراهوا حاجة اللي باز نكون اول احكام التجويل حتى لا لا يعني اه فندازر احكام التجويل اصلا بسرعة ايضا باية البيت وزور خفاضا بمسطار اللي اتزامن الحفل مكسور يعني وزور وزور خفاضا بمسطار اللي اتزامن وليل تنتهي الحفل مكسور قليل خبير جدا. شوف ايه حصل التفك بتاعتك بسطلي لزل بتاعتك اللي حصل الخفاض اللي ولو انت ما عملت في شهده يبقى فيه عاده الاثمان الحركه الايه الكسر ولا لا قليل كده قليل لا خالص كده الفك اي ما اتحركش قوي ثاني لتحت فمش باينه الايه الكثره كانت انما قليل لازم ايه انضاف عشان تبان ايه حرف الخفض اللي هو الايه الكسر او الياء اتفقتاك وجود انضاف اللي سنه من يتم والمفتوح بالفكة إحساني لو جانا لوزينها بقى وزوء صفارة والمتضارة الإحساني يتم والمفتوح بالفكة إحساني والمفتوح بالفكة إحساني ديني تضعيات في المنظومة اللي لدينا منطيلي وإذا منعينة الخرار حيرة والتجويل وإيه المنظومة إحساني إحساني مين مخصورة كتا؟ مش أنه خلاص؟ أسر مخرج عشان نصلي خلاص المخارج من أضعهم لك الأبيات باقي حتى نحن مظهور شوالنا نسماع لكم مرة جاية أبيات المخارج حظوها حفظة جاية كده عشان نسماعها مرة جاية نساء الله اللي يحفظها نسماعها هو ماشي إباري على الطلبة على قد ما تقدروا بيحفظها إنما اللي يحفظها نسماعها موجودة في النهاية الثانية إنها أبيات مخارج الحروف من ومخارج الحروف 17 خلاص أ اللي هو فوق هي وفوق هيا حتى بيضا نفوق في, في الأنس وفوق هيا اللي هي وفوق هيا في بقرة اللي هي الخيشون هو أقصى الأمس من الداخل أقصى الأمس من الداخل طيب نعرفها إزاي؟ هنجيب حق مجريزة في الغنة زي من المشددة ونركن عليك ده شوية إن شوف الغنة بقى خلعة منها دي إن هتلاقي من الداخل هو مقرة جاء الغنة وغلق يبقى الخيشون هو عقصة من الثانس وفيه مقر واحدة منه إيه؟ الغنّة طيب، فهو احنا هيتلقضة بالوقت يقولك يعني هنا الغنّة من الظكر من الأنس؟ ولا النوم؟ الغنّة الغنّة ممكن يقولك النوم طالعاً من الأنس من الثانس؟ إيه؟ إن... إيه؟ الغنّة إيه؟ إيه؟ يبقى المينة هيتها من طالعاً من الأنس؟ لأ، النوم المحراجة إتنا عارفين؟ اللي قلناه من شوية والمين بسه إليهم من شوية ربط اللي احنا عارفينه إنما الأقصى الأنفى هي الغنة وليس مخرج هيا محارف حق مخرجه معروف المين من مخرجه والمين من مخرجه أما هي صوت يخرج هاشتور من أقصى الأنفى من أبداك اللي ممكن مخرج واحدة همه هي الغنة طبعا لك يبنباك بسانك الأول لنشكوش شاتبها هذا التعريف معناه هي أن هذا المكان هو الأقصى الأفمى باتب صوت الغنة فقط للحركة الحركة أقوى تقول الحفن بيطلع حرف الغنة يطلع من المخرجة والمية دي يطلع من المخرجة إنما أقصى الأجل ده تقول ميوية أن الغنة فيها والجماعة لو كانت تقول يقول لك وقتها الصوتيات يقول لك الغنة ديت ديت ايه؟ صوت يشوي الصوت ده بغزالة الزباع ولا ده تباكت شو صوت الغزالة ايه؟ ولدها طبعا ما حدش سمع صوت الايه لا مش انا اصلا طب ما غلب بقى لو سمع صوت الغزال هيضاع ولدها هتعرفها من خلال التجويد اهو فمعنى كده ان صوتها عامل ازاي لما ولدها يضيع صوت ايه بتتاول اه ان شاء الله يبقى احنا استنتجنا صوت الغزال اللي ما سمعناهوش عن طريق الايه معروف بتا ايه بصوت الغن ان بصوت ايه لغنه من افضل الامثله الداخل اللي بنسموها ايه الخيشوم خلاص بتختلف يا <مشارك> شباب الغنه بقى احنا قلنا رجع في تفقيم او ترقيق مع حروف التفقيم وتفخم مع حروف الاستفال ده ايه بتراخ قلنا تبني وقبل مسمى وتفخم مين اجاره اذا هذه الغنه <تصفيق> بلا طرب في الحركات الضعيفه من كل مثل من كل مع ده سنه بيراسمه بحرف ماشي اه دي بقى تبقى قويه قويه ومستعديه عند حرف الثاء ده برضو ضعيفه عند حرف ايه الثاء كنا دولي يبقى دي مصايد في الظروف بمخرج ايه الفيشوم ولما نيجي نقرا ابيات بتاعه الجزريه نلاقي الشيخ بيقول ايه مخارج الظروف 17 عدد الذي اختاره لا يحسبها السنه فيها ايه اقوال وانها من فهي في قالب الجوف اختاها لوحي حروف تنتهي ثم نفصل حرف همزه وهاء ثم نوصيه في سكنه ثم نوصيه فعين الحاء الهاء غين قاها رقاق افضل لساني فهو ثم الكاف كاف ايه اسفل والوسط فجين ش ياء والله من حرفته ادوليا لا دراس من اي صدر اولناها ولا مؤنناها لمنتهاها ويوم تطفيه تحت جعلوا والله حسب الهبل عشان الواس والرا يلاقيه لوعله ادخله فين الصلاه التين فين شراب مستكين منه ومن صوت السماء وصدق الوزناء الوساد للعنيا من طرفيهما من قطن الشفاق فالفاق نفاق مع أقراض السناية المشرفة للشفاقين الواقوا دا همينهم وهو ناسم بحراجوا هايات الخيشوك دلو كان كنت هم متحفظهم جات اللي إذا يحفظهم يحفظهم مهمين جداً لتثبيت هذا دا المهم من أقواب الجزائين اا عندنا لك طريقتين دلوقتي الطريقه الاول ان احنا بنجيب انطق الحروف خمسه زي كده او الطريقه ان احنا ايه نختا اطار الحروف المره الجايه ونصرا نطرق ولا نجيب اطار الحروف المره الجايه الحروف دي ايه الحتت يعني دي اسمها حروف انفائيه دي اسمها حروف اوائيه وهكذا ماشي مش طويله هي الحاجات بس نراجع عليها نجيب عشانتنا وخلاصنا الباب ونجيب عشانتنا في الصفات المرة الجاية فأنتم معادي اخراباته إن شاء الله الشيخ يقول في صف 22 أقاب الحروف الحروف الطبعة عشان حسب الواضع التي تخرجونها يعني سموها كده ليه؟ بسبب بس بس الموابع التي تخرجونها أول حاجة الحروف الحلقية ده السبب حروف أنتوا عارفين سمات حلقية ليه؟ التخرجون لها الحلق سهلة قانو خلاص؟ ايه الحروف الحلقية؟ الهنزة والهاء والعين والغين القاف تخرج من ايه من الحلق ثم تخرج ايه حلقين لما تخرج من الحلقين تنقص التلفظ ثاني مطرح وتنزل المنطق او الى الهويين الهويه اللي القاف والكاف سماها الهويه اللي اللحان اللحان في الرسمه اهوت لانه مقصود القاف والكاف وصدر طرف طرف عشان مواجهة موقف مضى يتطور كاف مع شون مية موجة بها فاسمون الحروف ايه لهوية شون حاش يظلون اللحوف اللحوية مية ايه لازم تصططل باللهامة في سنة لا شون ايه ده مينة بس زي التحوية فيها تابت نقطة محروف ايه الشجرية الشجرية اللي ميشهر ايه الشجر الفم اللي اقصد اللسانة هو اللي يلجم الشين ونقص معه ببقى على الراجع من اقول العلماء. هتبقى لك لان علماء قالك لو ضغمك لو تقضع معك الضوء الشجري المصري اللي سام مكان ناس متحط مع عموديه وضوء جدا من اللي هي الضوء ونعرف شجريه سويه شجريه اللي بتخرج من شجره الزانه يعني ايه منفتح ما بين اللحيان اللحيان الحته دي الحته دي الحته اللي تبص بينهم في وسط اسمها شجر الزانه يبقى دي ما بين ايه اللحيان وضوءها حاصل الضوء على براها بعد كده بنقول اساليه السريه اللي هي التاء الصاد والزاي والسين اللي هي تصفر الصفير بالخوض ذلك انها تخرج متاسله انتصاف اي طرف اللسان طرف اللسان لو قلنا فين الطاء اهو طالعه الطاء الطاء بتاعه اللسان اهو بيخرج منه ايه الحروف الاساسيه الصاد والزاي والسين باقي اللي هي تاء الطاء والضاد والتاء الحروف اللي خارج الفموعه من واقعه ايه الفم اي غايه الفم من ناحيه الاحمر الحيثة اللي هي داخل الفن من فوق دول مسمى ايه الغار اللي هي ناجل ايه ناجل الحناء بتاعي ايه الفاكي من فوق ولا الحروب النطائية الطاق والتال والتال ثم النافط نطائية اللي المكان اللي تقل منه ستكون نطع الفن اللي هو الغار اللي هو المنطق اللي هي ايه المنتويه من الفن من الأعضاء بعد دي هو ايه اللساولية اللي هي ايه الظا و الذا المثال طبعا لسنة في 15 سنة, سنة اوية ولا بدخل اللسان اوية طبعا باينة لتاوية ايه؟ هل لأنها بتطور من اللفة نفسها او اللفة لا نقوم بها من مهرب الى يعني الظا و الذا تلاقي اللسان مريه من النفة العليا اللفة اللي هي ايه فيها ايه اللحم اللي هي بتاقي فيه لايه أسناق العليا والقربيه من اللثه اسمها حروف ايه؟ لثويه الاساليه الاساليه اللي احنا قلنا طرف اللسان طرف اللسان, اللسان. اللي هي الصلجيه الوسطيه اللي هي طرف اللسان برس. انما نطلع شويه عند اللثه فوق بقى هي من من من اللسان اللي هي إيه اللام والرغم والمسلمات بذلك إيه أنا رغم الظلق اللسان بطرف اللسان هتبقى نفس كمية أسلة والذلق ما في المعنى هو طرف إيه اللسان بس الفن في التطابة إيه الطرف هو بإيه في الأسلة الصبر زين جسين باني إيه اللسان العليا والسفلة أما في الظلقية في, في طرف, طرف اللسان وريه حروف الثنايا العليا باقي الحروف الشفهيه او الشفويه اللي هي مرتبط بايه الشفتان ومات حروف ازاي اللي هي تاء وواو وباء والميم والنون اللي هي بتقول ازاي الحروف من باطن الشفه السفلى ومن باطن الحروف اللي هي ثلاثه دهنياني من بين شفتين باقي حروف لثيه اللي هي حروف بايه ميم الثلاثه الالف والظاء والصاد مع, مع الفتح والياء الساكنه مع الهوائية تسمى الحروف المادية دي اسمها ألقاب الحروف القارب. الحروف عشر ألقاب للحروف دي بضي نحاول نتعرف عليها أسهل جواسط باب المخارج طبعاً الباب التهول والباب التهول إلا بضغط ده للصفات لكم عشان تستفاد من ده المخارج لازم تقتل الصفات معك مطيج من الجارج وتهتم جداً, جداً بتصحير أخطاء يعني انتا بتقرأ ربما فلدها بضبط وفيش حد يعني هي على قراءة ده ضبطة ربا عامة يعني الأخطاء واحدة ونحن قلنا حينها ده ده بص إمام الكسادي ده إمام من أهيمة أولاً من أهيمة آه كان إمام هامة القراءات بلد قراءة مشروعة للقراءة الكسادي أحلى قراءة مخانة ثلاثة زي عاصر دين الكسادي كان معاه موجود في عاصر هاروم الرشيد وبصد الإمام للناس من أهيمة كبيرة فقرأ في آية فيها كنت يرجعون ملاك وقال يرجعون وقال يرجعين خطأ طبعاً يطع فيه التجم الصديق قال يرجعون بالواء كلهم قرأ يرجعون بالواء وقرأ يرجعين خطأ واقع في خطأ وإمام كبير من أمة الدول و أمة الطرار وقرأها في وقتها سابق صحيحة الله عليه وسلم لها سلام مبتصد خلاص فبعد انتهاء الصلاة، سأله هاروه هاروه الرسول ماشي معاه مكشوف يسأله، هاروه الرسول وقت خليفة، أمير المؤمنين بس اكساء هاروه كبير في المعينة هذا الشائل، هاروه مكشوف فقال له قراءة لان هذه هي المال، انت بقيتها في دي دي. من دين الكبار، انت زيهم يعني، انت بقيت فمكسة الكسائية رأسها وقال إيه؟ لقد أخطأتوا بإعادة المدينة لعمل مش إطارة حال، أنا أغبط والأمان كبير تبالك، فإن خطأ وارد عمي الجميع فلابد أني إنت عشان تحسن إن من قراءتك تتعلم من أخطائك وإلا تضل من حالك بمعنى أنا بطرع على شيء فراخ مثلا يطرع على الشيء مثلا يخلص خف مكاني، والأخطاء إيه؟ نفس الأخطار تجيب توقفه عند الكلمات اللي هو أخطأ فيها في الختمة تلاقيه بيطرعه عن نفس الأخطار ليه؟ يعني بقى لأنه ما بيحاليسه من الأخطار عن شو كده بقوا من الإخوة إنه يبقى معانا سيدة القراصة كي زي زي زمان دي هامل كتبك وييرع الشيخ وساعة كبير الشيخ يوقفه تقفتني لي ليه مولانا ليه أصلا انت فرقت غلط كذا كذلك مدون هو بيطرع على الشيخ ربع واحد ربع اللي هو من أخطأ فيه أربع أو خمس أخطاء يدونهم فيه في النوت هتاعدتهم تبقى لك وينجع بقى لواحد فيه وينسي بقى الأخطاء دي يظبط يقول له ايه؟ يقرأ كده هون تبقى لك الشياطين قال له انت بقى تقولت الشياطين يبقى الخطأ هنا تقول له ايه؟, إيه؟ تطقيين يا الشياطين الصح الصوار تبقيه الياه والالف تتبع الياه تطقيما مرتقي تبقى الياه وراقى ايه؟ الالدي واذا خلو الى شياطين لا واذا خلو الى شياطين روعه ما اعرفش البث ده وظبط الحجم في انخفاض الايه الحجم ينزل لتحت شياط شياطات ينزل تحت انك شياطه افضل اتعلم افضل على كل ما اجي عندنا افكره ان انا جاي لازم انزل تحت شو عشان تبان ان هي كده بالك وهكذا افضل ماسك الاخطاء خطا خطا واتدبره كويس وطوره ومطبقه صح واروح الشيخ الحصه اللي جايه اقول له يا و... مولانا عايز امسك ايه مش عايز ابقى وقتك وهسمع اقول له لا انا بسك الايه في المواضع اللي انا اخطات فيها بتقول لك خلاص ربع اللي بعده في ثلاث اخطاء اكتبهم يبقى لازم انت تتابع ايه اخطاء دي دي حاجه الحاجه الثانيه ان انت الحجم بتاعك كل, كل ما كل ما استفاد من الحفظ في النطق الصحيح السابق ولكن إيه؟ إذا أنت إما هتحفظ إما هتحفظ هتخاف على التعب اللي انت تتعبته في الحفظ إنت إيه بتاعك عشر سنين عام قفص عشر تجزاء هتبصت هتبالك هتقوم بعد عشر سنين تعب ستقوم جيد في نفض غزلها هتقوم كل الحفظ ده في ثانية هتخاف كامل إيه؟ لنسى كل يوم عايق تلاجع عشر تجزاء المراجعة ليه كامل إيه؟ رياضة بريد بفاكيك فتح شجال عدود السن غير الصد والطاق غير الته والدان غير الضغر وقاعد تفرق بين الحروف فلسانك وفمك وشفاداتك نوع تعليم الوضعي نقط إياه الصحيح مكسرت إيه؟ مكسر خرالات من إيه؟ ما تكتل حجزة. يبقى الحجز إن أهم فوق الحجز إن خليك تقرأ كتير إنت خيار 30 سال حجز خلاص وبعضهم من الوسائل اللي بتثبت الحجز إنت تقرأ الصور إيه إنت حدوثها في الصلاة كثير مننا ما بيجي يطرح في الصلاة السرية خلفي الإمام مريدك كثير لك صلاة صور وخلاص ليه انت ما ترتبش الصور انت حافظت السمع على مجعات انت ركعتين فيهم كثير بعد فتح خلفي الإمام صلاة قدوم في صلاة العصر ليه ما تتسلش صورة عامة مثلا على ركعتين ليه ما تتسلش مثلا الربع دل تحفظه وتسمعه مرضه على ركعتين <تصفيق> طب يبقى انت هنا بتعمل ايه تثبيت الحفظ وتثبيت الحفظ بتاعك عن طريق ايه عن طريق قصه القراءه في الصلوات في صوره ديت هات الهمام في, في النوافل ترتب النوط بتاعتك قراءه الايه الصوره في حمزه في ايه في الضحى يعني ايه بتحاول قدر على القران من خلال قراءه القران في الصلاه واحنا قلنا لك دي الشيخ الكبير اللي انا نشربه منحفظها من العلماء. وكان احد الاخوة تنحفظها بعدين. بيسأل يقول له انت بترجع القرآن انت. او ما تصفكش مسل مصحف في إيجاتي دي. قالوا يا ابن ما احتاجش مصحف الليه. ليه? انا لو لي بقال لخمسين سنة حافظ القرآن. وبقال لخمسين سنة برجع القرآن. فان ثوم انا قاعد برجع القرآن من ايه? من حزن. خمس المصحف زيادة بقى. دي ضربت يا ابن انا اصل كله عندي زجي صورة الفاتحة عندك شو بقى لك؟ شو يتحبوا صفحة ازاي؟ تقلقش فيه؟ أنا عندي القرآن ازاي في فتحة الوقت ليه؟ كانوا خمسين سنة اللي هيجي عن القرآن شو بقى لك؟ الطبعة ده داخل المخلة بتاع الزاكرة مرة علاقة القرآن دي شو بقى لك؟ فديت طبعا من المآتف الماضي اللي, اللي كان فيه الهدوه وكان فيه السكينة وكان فيه الهتمام بيه نقبل بعض ايه؟ صورة طاف كنا وقفين عندي ايه؟ افعينا بالخلط الاول دا فينش دروسة جدا دروسة جدا دروسة جدا ايه؟ لا عندك يا حماس يفعل لا لا بس دا تسمع انا ندقى باليامين ان شاء الله لهم من الورى بقى لانا ما عندش حد الخرم الورى الجمان شايف محمودة ايه تبق؟ اعبوا صورة طافة هاجمش افعينا بالخلط الاول اه لو واقفين عندها تعيا مصدقه عاوزين نشوفوا الفاعلين بالخلق الاول بل هو ليس من خلق جديد مال عيساً أولاً؟ هاي بعين؟ آه نعم حمل في الآية بعيننا ماذا طبعاً؟ ماشي لا نسلم من الضغط؟ الضغط؟ في حاجة عامة المفجد لا بين بلدين بينهم لا بلد لا بلد ايه في دول ما صحار لمحف وظهر بلد بينهم فين فاء هو في و بين في ظهر الايه الشفره لا وبعدها ايه في و وساء ان تحتش اشد ظار وسادت حالات ظهور مين الساكنه قبل الواو والفاء بده جون في بين جبال جون في في ف الماده توضحها في ماشي لكن سين التمرين بتاع السين لا تاتي قانون ه لا طلب ده مع خالد لا لا سين انا غلطت طلع لا ماشي لا مهم؟ التنميل مع الميد من الرقاب طيب كويس من الخلقين؟ من خلق المصحار ايه؟ مصحار خلق الحالق، لأي في الحالق ماشي خلق جديد بسهر إخفاء إخفاء التنميل ودي بعض الحالق في ايه؟ إخفاء من اخفاء. اخفاء. اخفاء. اخفاء. إخفاء جديد إخفاء إيه وقتنا على جديد بسهر فأتخرج بالأخر ها أتخفى ليه؟ تاني نعطي لها ازاي؟ تديه ماليات لبطل ماليات لبطل المادة طبيعي. طبيعية المادة طبيعية بس حركين بس مضغوط يا عمي. لو وقتنا لو وقتنا لو وقتنا ايه ايه؟ عاربني السكور اثنين اربعة سك جديدة, جديدة الى اخر اللي اهني دي خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص نشجحنا الريفة خلاص ولا خَلَقَنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا جُوَسُّهُ لِهِ نَكْسُهُ وَنَعْفُرَضُ بِلَيْهِ مِنْ حَبِدِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ طيش، استغرق الأحكام كلها أحيانا طبعاً كلها كاملة كاملة كاملة أنا جاي إن شاء الله ما يفوت شو الأحكام أول حاجة هي ولا قدر ولا قدر ماشي ما طلبتش ده يعني اللي طلبته ده هنا وصل ووقف كده يعني وصلنا حتى ان طلبناه لان هي سكنت الوصل يا ابني طب غير جديد ايه في الوصل ده لان هي متحركه وصل خلاص انما ولا القاد قلقنا ولا القاد برضه وقف ولا وصل الصفا لانها سكتينا انما جديدين اللي ايه مكسوره ولا لا الخطه في الوقت بس جيد انا ورا خاط اصلا موظف طالق ماشي خلاص انا ووظفت طلاق خلاص ماشي كان الانسان لم قال لي هي حرائيه ولا قمريه قال لي قمريه قمريه اي انز النظر لحظه اهي القمر لا بتظاهريه مع الشمس ولا شمسيه اي القمر اللي النظر اي انسان النظر بالقمريه انما مش ظاهره الضغره اهي ده, ده لان مش شبه دي ايه شمسيه ماشي يبقى اول حاجه نعملك ان فحقيقي. فحقيقي. الانسان. سين ليه بحفة الاختاء بحرف احكام اللون السكنة والتنوية. ماشي الانسان اللي عليها. عرض السكون. عرض السكون. احنان اربعة عصة. طيب. ونعلم. ما. ما دي كانت. مين وليه. ما دي طبيعة. هو طبعاً تواسو سينا دا هي نفع حركة الشحنين الخرصية تواس ويسو بيه نفسه للاقي إن لها هي في نقط الحروف والحركات تواس ويسو بيه بيه مادة هي طبيعي. ماشي؟ بيه نفسه ايه بيه نفسه بيه نفسه صلة صورة لما يتيجي الحاجة المربوطة في المهنة كناية في الصلة قبل كل الحروف معادة الهنف قبل حروف حروف على ايه لما استطله ايه كفطوره استطله كفطوره انا على هذا استطله ايه كبرى عنده الاذهنه لها قاعده عنده استطله من البدايه ويوم المدا وصفر يا قبل ايه قبل هند الا عنده ايه, إيه؟, إيه؟ هنا لا مش فاهم ما استطله قوه اذا جاء قبل الهمزه يجوز فهم ما يجوزها الخاص سمى صلة قبل هي متجاهة لهم ذلك بني لنصلة صورة لك طبيعي ما عادة موضع واحد في الصورة هل هي يعني هي الإشباع أم لا؟ لا طبيعي ما أنت طبيعي ما عادة وما تواس ووشه بيه تواس ووشه بيه نفسه بيه يعني بتباني التاسع وخلاص ستبقى لك إنما الإشباع بيبان في موضع الفقر يبقى الصدق صورة هيتم مش فهمت هو الإشباع اللي فهو عواحد في القرآن لحفظ اللي, القرآن. اللي هي فهي اللي هي ايه؟ وَيَخْلُ لَفِيْهِي هِي مُغَانَةً وَيَخْلُ لَفِيْهِي مُغَانَةً ينقص الإحراريس ايه؟ وَيَخْلُ لَفِيْهِي مُغَانَةً كيف سرطة بعيد؟ لا إنها الإشباحة الموضع الواحدة اللي فيه هي إشباع عن الصدق صورة اللي مش هيها للهم ذا ليه لا وش بقى اما في كل القران ما فيش شيء وش بقى تلاقي عبد الله اهي ما انت وتنشي اختبر بقى اللي هي ده الهمز ثاني مد زين ذهو الى له اشرح لكم بقى المدو الا مد في المد ما هي لا فلاقيها المفصل المد لو انت ماشي المد المفصل تمد لو انت ماشي المد المفصل تقصر مش حركتين برضه اللي لا هي مش حرك ثانيه مش بعدين ما له بالحركات ده انت بتشجعها يعني كانها كانت عامله زيها اتصفت كانها زيها اه بيه هي مغرى طب نحن اقرب الفاء ايه اقبل نحن اقرب اظهار برضه البطيء اظهار يلون السكن ونحن لانه نستخدم النسخ المتحركه المتحركه ان انا ايه بحركها ان انا طيب ماشي اقربوا الايه اقربوا ماشي ولو قفص عليها الخطه الايه الى ماشي اليه الى ربها ايه اصل برضو ايه ما فيش عليها همزه فمد من اليه من من حد ماشي هات لي حبل اصابع مين ايوه الحبل الزرحه دي اهو بدون نسخه تعليمي يبقى انا احط ايه الحاء والحاء هنا ايه افرض الحي الزرحه مين حبل حبل فيها ايه القلب وحاجب ده. حاجب ليه؟ الوريد اللي, الوريد اللي هنا ممرات شثيريه ممرات قلب الوريد ولا مضخه الدم ايوه امانع عرض لو اصلا جابات عرض 2 و4 وايه sitt da zaful nova hilada mu sallam alayhi wa sallam muhammad wa